عندما يأتي المساء ونجوم الليل تنصط عندما يأتي المساء ونجوم للليل عن نجمي متى نجمي يظهر عندما تبدو النجوم في السماء مثل اللقاء اثقلوا هل من حبيب عنده علم بحالي كل نجم رحم الليل بنجم يا سماو غاير قلبي فهو ماذا آل على الأفق محرير يا حبيبي لك روحي لك ما شئت واكثر ان روحي خير افق فيه انوارك تظهر كلما وجهت عيدي نحو لباح المحيا كلما وجهت عيني نحو لباح المحيا لم, موسيقى لم موسيقى اجد سلوكي في لم اجد في الأفق يرنو